بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وودخل الجنة فقد فاز آخر إنسان يدخل إلى الجنة من هو؟ من هو الذي بعده تغلق أبواب الجنة؟ من هو؟ آخر من يخرج من النار من هو؟ يقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصته؟ يقول هذا آخر رجل يخرج من الجنة يكون في ضحضاح من النار على طرف النار ما هو في درك الأسفل من النار لأنه أهون أهل النار عذابا فإذا به يدعو ربه ربي ربي نجني من النار ربي أبعدني عن حرها وسمومها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم هل لك إن فعلت هذا إن أجبتك لهذا ألا تسألني شيئا غيرها قال وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها فيبعده الله عز وجل عن النار تخيلوا أعظم نعمة لهذا الإنسان أن ينجوا من النار فمن زحزح عن النار هذا النعيم الأول فإذا به بعد فترة من الزمن نجا من النار لكن صار بين الجنة وبين النار رأى من بعيد شجرة فقال ربي ربي قربني إلى هذه الشجرة أتفيأ بظلالها على شمأتني الحر على الأقل تحت شجرة فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك توك تعهدني لكن يبقى الإنسان إنسان والبشر بشر والنسيان صف فينا فيدعو ربه يقول وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها فيقربه الله إلى الشجرة بعد فترة من الزمن يدعو ربه بعد ما يشوف الجنة من بعيد تتلألأ ريحانة تحتز نور يتلألأ ينظر إليها من بعيد ربما وصل إليه رائحتها فيقول ربي ربي قربني إلى الجنة ما بالجنة بس أبي أقترب منها يمكن يأتيه شيء من الرائحة شيء من, من رائحتها من نعيمها من طيبها ربي قربني إلى الجنة فيقول الله عز وجل ويحكي ابن آدم ما أغدرك ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها يعني كم مرة تعاهدني فيقول ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها شوف رحمة الرب عز وجل فيقربه إلى الجنة هذا آخر واحد الجنة الآن اكتملت ما بقي إلا هذا الإنسان فيقترب إلى الجنة فإذا به ينظر من بعيد تخيل يا عبد الله ماذا سينظر هذا الإنسان ينظر إلى القصور إلى الأنهار تجري إلى العيون تتفجر ينظر إلى أهل الجنان يمرحون ويتزاورون ينظر إلى لباسهم إلى وجوههم النيره الوجه كأنه فلقة قمر ماذا ينظر إلى تراب الجنة اللؤلؤ والزعفران والياقوت ماذا ينظر خيام الجنة من لآل مجوفة ماذا يرى أشجارها سيقانها ذهب ماذا يشاهد تخيل يا أخي العزيز إلى هذا الإنسان هل له صبر على الجنة في ذلك الوقت فيدعو ربه عز وجل ربي ربي أدخلني إلى الجنة يا رب أدخلني إلى الجنة وهل بعد هذا السؤال سؤال فيقول الله عز وجل ويحكي برآذا ما أغدرك ما أغدرك كم مرة تطلب وتعاهد وتغدر الآن فيقول ربي ربي لا أسألك غيرها وهو ينظر إلى الجنة الآن ما يستطيع الصبر عند دخولها فيقول الله عز وجل له عبدي تمنى تمنى شنو تتمنى في الجنة ذلك الله يتمنى شنو تتمنى في الجنة؟ في يتمنى القصور، يتمنى الأنهار، يتمنى الثمار، يتمنى الحور، يتمنى كل ما في الجنة. فيذكره الرب أشياء ينساها، يذكره الرب تمنى كذا وتمنى هذا وتمنى هذا. فإذا فنية أمي كل ما يتمناه الإنسان يقول الله عز وجل له عبدي لك ما تمنيت وعشرته أبثاله أدخل إلى جنتي. ثم يدخل آخر إنسان إلى جنة الرحمن جنة من قال عن نفسه ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أين الذين يعاهدون ربهم أن يقتربوا إليه ويقترب إلى الجنان أين الذين يعاهدون ربهم على بعد من أسباب دخول النيران أين الذين يعاهدون ربهم من اليوم سوف نبدأ بإذن الله عز وجل بداية صادقة بيننا وبين الله وداعا للغفلة وداعا للشهوات المحرمة وداعا لكل ما يصدنا عن طاعة الله عز وجل نريد جنة عرضها السماوات والأرض فالله عز وجل هو الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إِلْكَ الجَنَّةُ الَّذِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِضِيًا أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعلة قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.ذكر.net